استوون استقيموا اعتذروا الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب <الحمد لله> العالمين <الرحمد لله> الرحمن الرحيم ملك <الحيم> الملك <يومي> إياك نعوذ وإياك نستعين إنت المستقيم الذين أن عليهم غير عليهم ورق. يُدَبِّرُ لَنَا الْقَمَرَ وَالسَّمَاوَاتِ وَلَئِنْ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ وَتَرَى كُلَّ أمة هذا كتاب لا ينطح بالحق لَن يَنفَعَكُمْ أَن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِن A'adha wa bariha wa إما كانوا منه يستهزعون وقيلة يومنا ساكم فما نسيتم لقاء يومكم هذا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الله اللَّهَ وَقُولُوا رب السماوات ربا العالمين وهو العزيز الحكيم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك إننا الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَمَا اسْمَعُوا وَآوا فَالهَمَهَا قَدْ فهم من وَقَدْ فهم من اللهم سجلك وفعني ما